فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْسَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ ولَكِن يَبْلُو وَبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُوهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ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 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قانون الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 فَإذاَا أُنزِلَت صُورَةُ مُحكمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القتَان ررائيتَ الذيينَ فِي قُلُ بَِّ رَب رَيتَ الذيينَ فِي قُلوبَِّ رَضُيةَ ظُرونلَكَ نَظَرًا الْ المَغْشِد عَلَهِ مِنَ المَووت فَعناَا لَهُ قتُ وَقَو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 وَلَونَ شَاءُ ل رَيْنَكَوم فَل رَفْتَهُم بِسمهُم وَلَ تَعرِفًاَّهُم فِي لَحْنِ القَوول وَلَّهُ يَعلَمُ عَملَكُمْ وَلَ نَبُل وََّكُمْ حتىََّ نَعَلَمَ الْ إن الذيينَ كَفَو وَصَدّ عَن سَبِيِلهِ وَشُّ الرَّسُول مِنْ بعدمَا تَبََلَلَمْ وَشّ الرَّسُول مِن بعدعْدمات تَبَييَنَ لَم الهود لَ يَضُرّ اللهَّه شَيْهَا لَ يَضُرّ اللهَّه شَيْئ ي أَهَ الذيينَ آممَنوا أَطيعُ اللهَّه وَأَطُ الرسُول وَلَا تُبُطِلُ أَعمالَكُمْ إ الذيينَ كَفَووا وَصَدّ عَن سَبِي لللهِثُم تُ وَوم كُففار ثمُ م تُ وَهُم كُفَّهُم فَلَ يَغفِرَ اللهَّهُ لَهُم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبوا ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ تُدَعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ